وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب يبقى عظة يأخذها الإنسان من هذه الآيات كلما مر عليك حال تحزن فيها ولا بد أن يمر عليك فتذكر هذه الآية تذكر يوم أن يمن الله